وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد ففي هذا اليوم المبارك يوم الجمعه جمعات معلتي الات عشران حموشتان والحجه شحن 430 شدشتن هجريه كمون شعت اكتوبر كل شحن عصرت حموشتان ميلادي ان شاء الله كبزه كل رجال وسداس لنا درسي كتاب الاصول الثلاثه كنقصل تي ارسحزنا لنا طبعا بزعبه انواع العباده انواع العباده عيناتنا عباده ذبل مالتي يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الاصول الثلاثه ودليل الانابه قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له سوره الزمر ايه 54 انابه مالتنا بربخت ملس مالتي ذنب غيرك نا بربخت ملس ويد ما غافلك خطي طاعه نا بربخت ملس اذا مبلس ناتك انا با يبحل اذا دم ما عباده عين رب ترح خونا له مالتك حدسب توبه وانابه الشيخ ابن عثيمين انتهى له شرحان كلونه زئ انابه الانابه الرجوع إلى الله تعالى نعبد رب سبحانه وتعالى ختم اليس زي انابا نبلو طيب حد سب كم يجري نعبد ربكم السندحري له بالقيام بطاعته تربز عززو قد تتكبرون كلخان نعبد بتمليسك ما لتي معصيته كبت معصيانه يا رب دماني كترحق طبعا شيطان قال له نفس الاماره بسوء الله وكل بني ادم خطا كل بني ادم تغاغي لكن اتي تغاغي ونابره بزملس اذ ربي فوت وما حتى بعقيده اب منهج حدث التغاغي عند حرت ملس الحمد لله اتائب من الذنب كما لا ذنب له رب سبحانه وتعالى اذا حلف يغفر له سلازي زا انابنا بربي مملاس ربيها بالنازه توبه وهي قريبه من معنى التوبه الشيخ بن عزامين رحمه الله ان تايبل زقربه جنا بتوبه تترقمناتا انابا توبه انتاي تفل الليل كريتي اندار زقربه معنى ترقوا مالو ونيلو الا أنها أرق منها زا انابكن زياده ترقوا مالو خاب توبه مغنياته حدثب نابربن حرت ماليسو ملوك وملوك تتعيسوا استغفروا ابذ ساعه تجي منيب طلبو نابرب تمليسو تبلمايت فبقى اتى اما تي انا بزغبر زلو زياده انا بربي قريب الله زيادة زياده انا بربي مقرب انا بان بلا مالذي. لما تشعر به من الاعتماد على الله واللجوء اليه بغنيت انا بربي تتزعون بربي تمركسوا يملسالو خبيغو مالك ابن عقيده يكون ابن منهج يكون ابن ذنوبنا بربي ملسال انسابزي كن بربخه اتحجز حج زي انا باب وانا بربي يقرب واللجوء اليه يعني الرجوع الى الله كم الناس كله جن انقفات كيه غطموا يلو مولوا بملو بربي يحجس ربخه يحب زمانه ولا تكون الا لله تعالى زي عباده يا قلنا توبه انابه عباده نربت إن راح ودليلها قوله تعالى وانيبوا الى ربكم واسلموا له زياده الشيخ محمد بن عبد الوهاب ايات زياده قسوه مالتيو اب سوره الزمر نرغبه ايات 5 4 زي مالتيو انيبوا الى ربكم نعبدا ربهم تملسوا لنا الرب سبحانه وتعالى سبحان الله كدحنود داليهم كاب جهنم كدحنود داليهم نبرب تملس جاغيهم نبرب تملس رب سبحانه وتعالى نمنتاي تغاغي خايب لك لكن نمنتاي زي, زي تملسكا كحتك نبر ادم عليه الصلاه والسلام تداني كبتا اونبليو فعصى ادم ربه فغوى شيطان سحته لكن نبر بخاطه يا رسول قال ربنا انا ظلمنا انفسنا نفسنا من اسنايد ادم من يوم تمنيص شيطان كن ذا توبه يتوفق موغه رب سبحانه وتعالى غفر رحمه لنا ناتوت سو معناته سيسوقيها برحمانه يا ربي لذلك يا شباب حدس اب عقيده يخن اب منهج يخن اب نعصيه ضروب ربي منك وفايت يركب كل جزى حسب نابرب تتملس نابرب تغريب وزع ترحم الدنيا راهيه بالله الا نابرب يكت قرار ربط عا غيرك ست دقائق خدمه خاطت ذنوب معاصي اي عقيده ناي منهج انحراف جيجا زلو نابرب نحترم ليس رب خاي يقبله والمراد بقوله تعالى واسلموا له استسلموا نابايبل لله رب سبحانه وتعالى انت الاسلام الشرعي وهو الاستسلام لاحكام الله الشرعيه وذلك ان الاسلام لله تعالى نوعان اذ استسلام واسلم له تبذل ابزا از يا استسلام شرع الله بناء شريعه امينك يز رب سبحانه وتعالى شرع اوردوه ذل توحيد سنه حقيقي بذى امينك نصبح كتستسلم لرب سبحانه وتعالى والشيخ ابن عثيمين يتايبل له اسلام نبربي اسسلم خبها لهم كله مالتي كلت عاينت مستسلم عليه ها شباب كنده عاينت كلت عاينت مستسلم عليه زين حزن زين كلت زين الاول اسلام اسلام كوني اي عالم اب علمنا تستسلمون اقر الله مالتي كونين الكون مالك وهو الاستسلام لحكمه الكوني وهذا عام لكل من في السماوات والارض من مؤمن وكافر وبر وفاجر لا يمكن لاحد ان يستكبر, عن... أن يستكبر عنه الاستسلام ازي عام نقوله ازي تغالله حتى كافر كافر ندح رحميه منو ين عايز حمان الخبلخه تاع حمامك تموت صيحت موتة انت لا موت مصياطو اي موتني يا خبلخا كفرعون مزخله انا ربكم الاعلى دابله كله تموت موت مصوطهك ككالاخ على لكن في يوم اسال يوم كستسلمون حتى كفار كي ترى اما تمؤمن فاتئ يدسسلم كافر كن ابذ الدنيا كيفته ويستسلم فاتئ يساليو مالو وفاجر ابطع عزله ابتي تزاز نايرب زلو عم نكدنا يربزلو اذا خستهسلمن كلو بفوتاتو لا بتلو ندعلو يدسسلم كافر تقوينو كن فاتئ خيفو داتسله اه انتا قدا يستسلم وفاجر من انحد افسق زخيت واعاذ بالله كل جزاء معصيا خمري هو هو لعله تعتيب المالد صلات قدف يبل ازد ماني يستسلم لله سبحانه وتعالى قدر كنت متسون كل لا يستسلم لذلك زين طيب لا يمكن لاحد ان يستكبر عنه يعني كبر رايك لي عيد ليان يا خبل هاي كلني حمام مزياتو زي كافر كوب بلاي دخنت مزياتون كوب بلاي بعابيا وساموت عند حرم مزياتو ها شباب كوب بلاي جنفطيل يزق بلازل شع عمت كوف كوبلو ايصالوني لرب سبحانه وتعالى يود احدهم لو يعمر ايش 1000 سنه وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر زيحجي استسلام لربي يقبر الله خواته موتين كله زكف ويلا فتي وايكون ذا لا صله اي خيط مالتي خبز الدنيا ودليله قوله تعالى دليلنا نايزا ان كفار ناي, ناي فاسحب الذنوب ناي فاجرين كيف تو يستسلموا محانم انت طعز ماني فتي aminu lu hada goita hada rabbi lu narbi subhanahu wa ta'ala tawhid giru etmen gaddna ay rasul allah sallallahu alayhi wasallam sunna taqti lu dmani hray lu dmani b ftaw iqbalana zigud dayma lazim wa subhanahu wa ta'ala tailu wa lahu aslama man fi samawati wal ard taw'an wa karha طوعا بدليته موسى يكون مالتي وكره انكم اولا اند اصلهون يقبلوا يدي فرجتاتنا تي سبحان الله كم زرب لكم صنعكم اذا احد سب كافر زكافر زحاميم نزح حمام زي اه انت من هاي مزياه نخبل اكل يستسلم ابعراته زرقح مالته دخلنا تمزياتهونكم لكن ته حمام يقبلها ي. قل كيف فتوا كمون بعديته موتكم صخور لتكفروا اي فتوان واليه يرجعون كلهم كانوا بربهم لا صيام تكفرتمومه كن فشتانا هذا وهذا سبحان الله اذ ينبربهم كلهم بطمئنان غيره رب عزيز قوي توحيد داخل حزب سنه رسول صلى الله عليه وسلم ك كاين حرف سبحانو جوخ علمالني انداه بله طول عمره يبقى عز رب خا الله حسن الخاتمه قبل اذاتهم كنوا العياذ بالله كفار وكذلك المبتدعه بدعاته جوبرو كمونزم افسق ذو علو اذاتهم رب سبحانه وتعالى تذاس كيف تو يقبلوا صباح نوقغن كل هنا نبربخن من لسينا ربخاتيمنا تصبكو ازيا بسرة عمر آل عمران رغبه ايا قصري 83 ازيا تا قداميتنا الدنيا قداي حتى الكفار يستسلموا يماب الدنيا زي الثاني قن في زبلت يمالتيو الثاني بلا اسلام شرعي إسل... مستسلم على لكننا شرعيا امين كبلبخه اذي اسلم الناس يخدقبولهم كلها ازيا اسلام شرعنا وهو الاستسلام لحكمه الشرعي او لحكمه الشرعي سي حكم فردات الشريعه يبوزوا له رب سبحانه وتعالى تستسلم توحد حاجك بلا كاي ربي تحزم شرك قدف ان الشرك لظلم عظيم عبمت يشرك تكبرنا بتتعمس كب شركه رحله سنه ذا حاج كم لغه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قد الرسول صلى الله عليه وسلم سنه تحز كاب بدعه على حق قبلها كاب بدعه تحط اذ كل احكام شرعيه وهذا خاص بمن قام بطاعته اذا قافلو نتي مؤذى السب طاعه الله سقر اسلامي مالج من الرسل واتباعهم باحسان رسلاته كلما وزوخ الله الرب سبحانه وتعالى بدليلهم تعظم دستوا بلم تقبلهم واشرع كم اونتهم رسلاتهم تقتلوا مالتي جاءتهم مؤمنين جاءتهم كلهم بذت عويتهم ودليله في القرآن كثير ومن هذه الايه التي ذكرها المؤلف رحمه الله دليل وزوخ له احكام شرعيه كنقبل كم زلنا زل زراقص القران بزوخ دليل الله بزوخ أه... ما زراجي ويد ما مرتعله لذلك اذا سلاز خو مؤمن رب سبحانه وتعالى خوزازون كله بده يتبعه له ها مو خاص ندا بوله تشريع يقبله انت كافر غير ولا نتي شرعي بالقران ناتجو ناتوحد تعابك اب كفر تودقه لكن تنعد الدنيا زغاتو مزلو جنا بالدنيا كيف, أصلكم دخلنا التمسياتو مو التمسياتو أي كيف توا بف تشوف يقبلها مالتي كم ذا حتى وصلكم زواحكم مالتي حاممو ويدماني دخنت تمزياتو موت تمزياتو اي كلاخلان مالتي طوالي كيف توا يقبلها مالتي سلاذي لو معنتي بزعباني انابه تجاربنا مالتي صدماني نابا ربي كنملسكم كن زلنا ربي سبحانه وتعالى كابتكم كل غيزه تاع اليوم نابا ربي زملسو يكبرنا عندا بركو ابزرباي عس وجزاكم الله خيره هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته